موقع رياض القرآن يقدم, يقدم بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه ندا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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم يسبح بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا للذلنا وذكاء وكانت تقيا ودروا بوالديه ولم يكن من جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب بمريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها فتمثل لها بشرا جنسويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما رسول ربك لأهلك غلاما ذكيا قالت أن يقول لغلام ولم يمسني دشون ولم أك بضيا قال كذلك قال ربك عليهين ولنجعله آية للناس ورحمة منا, ورحمة منا وكان أمر مقضيّا فحملته فتبدت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليت لي مرت قبل هذا وكنت نسيا من منسيا فناداها من تحتها ألا تحسني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقص عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إني نذرت للرحمن صلما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملهم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها ون ما كان أبوك مأسا وإما كانت أمك بغيا فأشعر إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صليا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كن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 فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الظالمون اليوم في ظلال مبين، وأنظرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر، وهم في غفلة، وهم في غفلة، وهم لا يؤمنون. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.